أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الآفاق قل الآفاق لله والرسول فاتقوا الله وأصلح ذات بينكم وأطيع الله ورسوله وأطيع الله ورسوله إن كنت تؤمنون انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون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 وتودون أن غير ذات الشوكث تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون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 وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَن النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم